ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنكذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لاقوي عزيز الله يا وفي من الملائكه رسل و من الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايدي وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيُّها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم و عَنُو الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَاهِدِ هُوَذَا سَبَقَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِن لَّاتٍ عَـبَّدٍ وَسُوَاءٍ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ وَثَمَّ قَوْمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيهَا ذَلِكَ يُكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ